فصبر صبراً جميلاً إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حبيباً يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببني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 فَأَمَّنِ ٱتَّغَوَرا۟ ٱذَٰلِكَ فَأَنَآئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِشَهَٰدَٰتِهِمْ قَٰٓئِمُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَٰوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى جَنَّٰتٍ مَّأْمُونَةٍ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِين ۚ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرُونَ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 قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون